خارج يقول الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذا لكم الله فاننتم فانكم باحي وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لكم النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فصلنا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَرَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَعْتَ كُلِّ شَيْءٍ أخرجنا منه خضراً، نخرج منه حبًّا مترابباً، ومن النخل من طلعها قنوان، ومن بنخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أَوْ فُرُوعُ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيت يا الله اللهم اشركوا وحينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزل حشرنا وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين ينسوا الجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء وقصى إليه أفيدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون اللَّهِ الله ابتغي وَهُوَ وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون نزل من ربك بالحق فلا تنكونا من الممترين وتمت كلمه ربك بِكَ وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ ومن في سبيل الله وَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ مِمَّا ذُكِرَ كُلُّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ان الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولئن كنتم من لم يذكر الله عليه وانه لفي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَرْتَعَنْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ومن كان ميتا 119. ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا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 إذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما هو أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 بك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام هو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معشر الجن استكفرتم من الإن قال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال واكم خالدين فيها الا ما شاء الله إن ربك حكيم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 وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ق الله العظيم